119. لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون 110. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله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 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك فلما كفر قال إني بريء منك إن أخاف الله رب العالمين